وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الله عز وجل قد كمل لنا الدين ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والشرع قد كمل وقد أبان ربنا عز وجل لعباده الهدى والخير وأبان الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم الهدى والخير فدين الله عز وجل قد كمل يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكمل الدين وأتم الله النعمة وحذر ربنا عز وجل في كتابه الكريم من بالمخالفة أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ عن ربه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحدثات في شريعة الله عز وجل من البدع والشرور ووصفها بأنها شر الأمور المحدثات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي باطل مردود على صاحبه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل مردود على صاحبه إنها البدع والمحدثات الشر العظيم الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهوائهم وصابموها بآرائهم وأقيستهم وعقولهم إذا جاء الأثر إذا جاءه الأثر صدَّه برأيه صدَّه بعقله ردَّه بهوى لم يكن منقادا لقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خاصم السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونوا أهل بدع وشرور ينخرون في هذه الأمة الليل والنهار في طرق من الخفاء والمكر كما هو ديدنهم وسلوكهم أيها الناس أيها المسلمون، إن البدع والضلالات أمرها قديم وهي شر على هذه الأمة وبيل تصد لها العلماء وتصد لها الراسخون وتصد لها أهل العلم ينافحونهم ويردون عن باطنهم حتى عد الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد بالسيوف أعظم من الجهاد بالسيوف في ساحة المعركة. الرد على أهل البدع بالحجج والبراهين وضح شبهاتهم أقوال وأظهر من أولئك الذين يقاتلون بسيوفهم في ساحة القتال إنه رد لا يتصدى له إلا أهل العلم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم وبالصيورة إلى أحكامه من قائمة على الحجج والبراهين فسألوا أهل الذكري. إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم رجوعا إلى العلماء الذين صدوا على هؤلاء سدوا عليهم الطرق أولئك الذين كل يوم وكل لحظة يمكرون بأهل السنة ويمكرون أيضًا بعلماء السنة فأهل البدع من قديم وحديث هذا خلقهم وهذا ديدنهم وهذا باطلم ولذلك أيها الناس إنها من السعادة العظيمة إنها من السعادة العظيمة أن يحبب الله إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر ولا تعبد الله إلا بما شرع وأن تحكمه في الأقوال والأعمال وهكذا تتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا من سعادة المر من أول أمره كما قال أيوب ابن أبي تميمة السقطيان من سعادة الفساء أن يوفق إلى السنة من أول أمره فسعادة عظيمة أن يهبك الله حب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن تعيس مذبذبا مشتتا كل يوم على مقالة وكل يوم على رأيين تصيرها هنا وها هنا مذبذب مجدد لا صاحب السنة صاحب السنة تحل حيثما حلت السنة تكون حيثما كانت السنة تعظمها تحكمها تخضع لها سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتلقاها بالقبول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ولذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بالتحذير من البدع وأهل البدع ألم يحذرنا ألم يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخوارج في غير ما حديث ألم يحذرنا من القدرية كذلك الذين يخرجون في الأمة وهم جوس هذه الأمة الخوارج كلاب أهل النار ألم يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوام يذادون عن الحوض ويزعمون أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستطردهم الملائكة فيقول نبينا أصحابي أصحابي فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم لا يزالون مرتدين على عقابهم منذ أن فارقتهم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو سحقا سحقا بعدا بعدا إنها البدع والسرور فيا صاحب السنة يا صاحب السنة لا يجرونك لا يجرونك ويستدرجونك في جلسات ومجالسات فإن السلف كانوا يحذرونها من البدع ومن أصحاب البدع غلماناً غلماناً صغاراً لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم يقول أبو عاصم كنا نأتي إلى أبي عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع غلام يافع لم يبلغ بعد كنا نأتي إلى أبي عبد الرحمن السلمي فيقول لنا إياكم والقصاصين غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا وشقيق هذا كان يرى الخوارج رأي الخوارج كان يرى الخروج على الأمة بالسيف إن أبا عبد الرحمن السلمي هذا الإمام يحذر غلمانا صغارا لم يبلغ الحلم من هذا الرجل الخارجي ومن القصاصين الذين ملأوا الدنيا اليوم تحملهم وتظهرهم قنوات فضائية ماكرة ويقول محمد ابن عبد الله الأنصار عن سليمان بن أرقم قال كنا ننهى كنا ننهى ونحن شباب عن مجالسة سليمان بن أرقم لأنه كان قدريا تامل في قوله ونحن شباب كنا نونى عن مجالسة سليمان بن أرقم لأنه كان قدريا ما قالوا هذا الشاب صغير نتركه هذا الشاب الغلام نافع نتركه يحذرونه كي لا يقع في شباكهم يحذرونه كي ينشأ سنيا سلفيا من أول أمره يبقض البدع ويبقضها ويردها يحذرونه وهو لما يبلغ بعد وهؤلاء الذين ضاقوا من هذا المسلك ضاقوا من لما رأوا شبابا سلفيا صغيرا يافعا معظما للسنة يراجع علماء السنة من قالوا له مبتدع تركه وأعرض عنه وحذر من من قالوا له صاحب سنة صاحب سنة أقبل عليه وعظم قدره وأحبه منهج سلفي فالمر على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ولذلك عظم الأمر في تمييز سلفنا الصالح بين أهل البيضع وأهل السنة في امتحانات واختبارات وأسئيلات التي ادعى أقوام اليوم أنها من البيدع إنها مناج سني سلفي اقرأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتحنت لكم الجارية جارية معاوي بن الحكم السلمي لما صكها صكة فات إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اين الجارية فجاءت الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يسأل الجارية فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقى فإنها مؤمنة امتحان امتحان وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض العنصار علامات علامات وكان السلف يقولون امتحينوا أهل الشام بالإمام الأوزاعي امتحينوا أهل المدينة الحجاز بمالك بن آنس امتحينوا أهل الموصل بالمعافة بن عمران امتحينوا أهل بغداد يمتحن أهل الكوفة في سبيان الثوري وهكذا امتحان واختبار من هذا يتميز أهل السنة من أهل البيدع فعليكم يا أهل السنة أن تحافظوا على تميز دعوتكم فإن القوم دعاة تقرير لا تمشي بعيداً ألم يقارب بين السيرة والسنة؟ لا تذهب بعيداً. ألم يعقد مؤتمرات لحوار بين الأديان؟ لا تذهب بعيداً. أليسوا مقايلون؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعرض بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. إنه دين مميت. إنه منهج مميت. إنه إضعاف بل قلع بطال للولاء والبراء الذي قام عليه دين الإسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه من haz المتميّن لا يلتصق به من ليس من كان يدفع نهل البيدق لا يزالسونهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعذ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنها مفارقة بين الحق والباطل مفاصلة بين الهدى والضلال فينبغي لصاحب السنة أن يعلم هذا الأمر على أنه أصل من وصول أهل السنة والجماعة ولذلك كانوا لا يؤمنون رجوع أهل البدع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بيدع لماذا لا يرجع لماذا لا يعود لأنه يرى أن هذه البدعة دين وهواه لا يخليه وكبره لا يتركه وإناده لا يتركه إنه كان لآياتنا عنيدا صاحب هوى يظل يحتال حتى يوقع بأهل السنة ويظل يظهر محبة السنة وعلماء السنة وإذا تأملت في مواقفهم إنهم يحاربون إنهم يحاربون ولذا كان سلفنا يحذرون من مجالستهم أئمة أعلم وعلماء كبار كانوا يطردونهم كانوا يطردونهم محمد بن سيرين يخرج المبتدع من بيته ويقول إما أن تبقى أنت أو أبقى أنا ولا يجمعني مع مبتدع سقف بيت واحد أيوب ابن أبي تميم السقسياني يقول اسمع مني كلمة فيضع أيوب أصبعيه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة مالك ابن أمس يقول وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه فيخرجه الناس هذا هو المنهج السلفي لمن قال أنا سلفي هذا هو المنهج أما مذفذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إن أهل البيضع أهل مكرين ولقد تضرر الإسلام بهم تضررا بالغا لولا حفظ الله لدينه إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون ورحم الله بعض العلماء إذ يقول ما نصر الله دينه بمبتدئ ما نصر الله دينه بمبتبع بل هم الذين يحاربون دين الله عز وجل ولذلك تنوعت عبارات السلف البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية صاحب المعصية يعلم أنه مذنب منكسر قلبه يرجو التوبة يرجو الإنابة إنه متذلل إنه مستاحي إنه خاجل أما صاحب البدعة فيقولها أنا ذا يقولها أنا ذا يظهر بها يدعو إليها إن بعض العصات إن بعض العصات لهم مواقف عظيمة زعلت الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة يدعو للص يدعو للص يقول غفر الله لأبي الهيثم عفى الله عن أبي الهيثم غفر الله لأبي الهيثم لأنه قال له كلمة وهو يقاد إلى السجن والعذاب قال يا إمام يا إمام ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تجد شيئا كلمة لشارب خامر قال الإمام أحمد فثبت قلبي صاحب ماصيه يثبت قلب هذا الإمام في حين خذله أقوام وبقي منفريدا وحيدا بل خذره أقوام ينتمون إلى العلم بقي وحيدا فريدا يأتي صاحب المعصية فيثبت قلب هذا الإمام وتأمل ابن أبي دواد وهو منسوب إلى العلم ماذا فعل؟ بعلماء السنة لما كان وزيرا كيف بطس بهم تأمل في ابن العلقم تأمل وتعمل في تاريخهم فلذلك يجب على المسلمين جميعا على عمومهم رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يتميزوا الحق من الباصل والهدى من الضلال وان يتعرفوا على علماء السنة وجوباً أن يعرف من من يأخذ دينه إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم علماء السنة سل عنهم ابحث عنهم ارحل لهم ارحل إليهم أما أن تبقى هكذا تجالس كل أحد وتمشي مع كل أحد وهم يخادعونك ما نصحوني لو أنهم نصحوني ما نصحني أحد ما كلمني أحد من الذين تأتي إلي فتقع في فخاخ أمة أمة أئمة لما خرجوا عن هذا التحذير غفر الله لهم وقعوا في شباك هؤلاء ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء وقع في حبائل المعتزيلة عبد الرزاق ابن أمام الصنعاني وقع في التشيع بسبب جعفر بن سليمان الضباعي قال قالوا له أنت مسايخك معمر ومالك مسايخك أصحاب السنة لماذا أنت وقعت في هذا التسئع؟ قال لقد التقيت بجعفر بن سليمان فغرني بهديه وسمته ليس هو هدي وسمت فحاس هي سنة هو تمسك هو وصول سلفية هو علم الناصح، وتأمل أيضا تأمل في البياق لما أثر فيه ابن فورك والحليم فقال بقول الأشاعرات هؤلاء علماء كبار زلت أقدامهم زلت أقدامهم فكيف تعنس وتعمن أيها السلفي يا لله العذب عمران ابن حطان كان صاحب سنة فجاءه رجل من عمان كأنه بغل فقلبه في مقعد واحد في مجلس واحد قلب عمران بن حطان فصار خارجيا وأنت اليوم حياكم الله مرحبا ويأتونك إلى بيتك يفسدون قلبك يفرعون شبها والقلوب ضعيفة والشبخة الطافة عض على السنة بناجديك أتركهم لا تجادلهم ما كانوا يجادلون عن السنة أطيم كلام العلماء وأحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين، فإن أقبلوا وصدقوا وبيّنوا وشاهدت لهم أعمالهم ومواقفهم فهم إخواننا أما أن تضيع وقتك يا سلفي تحت مضلة التناصح ولقد أقام العلماء الحق أبلز بحجزه وبراهينه ما كان الناس هكذا ما كان الناس هكذا مرة أحدهم على عمر بن عبيد وقد هجره الناس هجره الناس قال ما لك تركوك قال نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا إنهم وراء علماء السنة من قالوا لهم مهجروه هجروه اتركوه تركوه أما أنك تريد أن تكون أنصحا وتريد أن تكون أشفقا وتريد أن تكون أعطفا فهي حيلة ماكرة واقرأ ما قاله ابن بطة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 الواجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا للناس السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال واجب عظيم ينبغي أن يقوم به أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه واجب كما تعلمون الصلاة وتعلمهم أنصبة الزكاء وتعلمهم الحج والصيام علمهم علمهم السنة الخالصة وما يصادم هذه السنة من البدع والشرور نبيك حذر من الدجال حذر من نبيك بيّن فيتنا نبيك حذر من الشرور نبيك حذر من الكذابين الذين سيأتون بعد الثلاثين الذين يدعون النبوة نبيك حذر من الفتن التي تكون في المشرق وفي المغرب وعن أشراط الساعة وعن هول عظيم نبيك حذر من كيد الشيطان وأوليائه إنهم حذروا وحذر الصحابة الكرام وحذر التابعون وحذر أهل القرون المفضلة جاهدوا في الله حق جهاده لم يخافوا في الحق لوم تلائم أقاموا الدين حق قيام فواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نقول للباطل باطل وللحق حق على القريب والبعيد على الحبيب والعدو علينا جميعا أن نحمد الله على ما من به من محبة الزنة والهداية إلي فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لقد رأينا أناسا عاشوا بين يدي العلماء السنة ويسمعون الليل والنهار كلاماً على البدع والحزبيات وأفعال الحزبيين ومع هذا الآن يأتي ويجلس في الصفوف الأولى لمبتدع يعلم أنه مبتدع لا يصير صاحب الهوى إلا إلى شر. أكثر من كان في فليمد فليمدد له الرحمن مدى إنهم يزدادون بعدا بسبب الكبر بسبب العناد بسبب الهوى إنهم يزدادون بعدا لطعنهم في علماء السنة لقد تنكر ما كانوا يعرفون لقد أظلمت قلوبهم بل ووجوههم كما قال عبد الله المبارك لا تزال الظلمة في وجه المبتدع ولو ادهن في اليوم ثلاثين مرة ظلمت العداوة لأهل العلم ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر من أطلق لسانه في العلماء بالسلس ابتلاه الله بموثي قلب يظنون أن البيدع جهمية ومعتزلة قدرية وخوارث وأغلق الباب إلى يومنا هذا مقالات الجهمية الجامل بن صفوان يعتنقها هؤلاء إلى يومنا هذا آراء المعتزلة وتعظيم العقل العفن عندهم وتقديمه على النصوص إلى يومنا هذا الخوارج إلى يومنا هذا الرافضة نسأل الله القوي القدير أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إلى يومنا هذا وهم يقاربون بينهم ولا يجدون كلاما إلا بغمز لصحابة رسول الله وتنقص لرسول الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الإمام أحمد قال ابن أبي قتيل لما قال إن أصحاب الحديث قوم سوء قال الإمام أحمد زنديق زنديق زنديق ونفض ثوبه ودخل بيته قال ابن تيمية لأنه عرف مغزا هذا تكلم في أصحاب الحديث فكيف من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحرصوا معاشر الإخوة احرصوا أيها المسلمون على أن تتميز دعوة آل السنة بالحق بالحق وأن يتميزوا بأن يقربوا من قربه الله ويباعد من بعده الله وأن يتميز أهل السنة بمعرفة أقدار علماء السنة ومحبتهم ولخذ عنهم وتلقي العلم عليهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وأن ينفعنا جميعا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن